صفحة ثمانية وثمانون، يعني هذا هو موضوع اليوم. تمارين الدرس، درس الضمير المتصل. رأينا أن الضمير المتصل هو الذي لا ينطق به وحده، ويتصل دائما بكلمة أخرى. ورأينا أن الضمائر المتصلة بالأفعال. وهي خاصة بالرفع هي التاء وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة وياء المخاطبة ورأينا أيضا أن ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب إذا اتصلت بالأفعال كانت في محل نصب وإذا اتصلت بالأسماء أو حروف الجر كانت في محل جر ورأينا أيضا أن الضمير ناء يعني ناء الدالة على نحن يكون مرة في محل رفع ومرة في محل نصب ومرة في محل جر ورأينا المواضع التي يكون فيها على حالة أخرى فاليوم كما هو المعتاد نمضي إلى التمارين المتعلقة بهذا الموضوع نبدأ بالتمرين الأول نبدأ بالتمرين الأول الصفحة رقم ثلاث وثمانون صفحة 83 من كتاب النحو الواضح طيب الجزء الثاني نعم الجزء الثاني يقول السؤال بين al Mahalla min al-Arab. Ik zal even de link plaatsen. ik moet wel even zoeken. Misschien kan iemand anders ook dat doen. Daar staat hij. Hoofdstuk 39c. Dat is de huiswerk. ما الله تعالى إذن نستخرج من هذه العباره الضمائر المتصله والمنفصله التي اخذناها قبل اسبوعين النص يقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته زرت حديقه الحيوان انا وبعض اصدقائي فراينا فيها كثيرا من الناس Kadi ge temeruw, ememel essed. Wu huwadgefimun, ke enne huwl melli kull mutawwedge. Janvoru il-ejihim, biajini hi, nawarra menjarifu kadra nafsihede, huwannas. Nastakriġu ir di en de, ja, de oefeningen die staan in de geplaatste link. Als je de geplaatste link even downloadt, daar kun je de opgave vinden. Waar we nu mee bezig zijn, als het goed is. Ik wacht op de antwoorden. Wie kan beginnen? En als ik de link openmaak dan zie ik inderdaad waar ik, wat ik, nu, waar ik nu mee bezig ben. Eh... Uh, ام سوسن تفضلي زرت حديقة الحيوان أنا وبعض أصدقائي طيب أين الضمائر المتصلة والمنفصلة زرت التاء أحسنت هل هذا ضمير متصل أم منفصل هذه التاء ضمير متصل طيب لماذا قلنا متصل لماذا هو متصل وليس منفصل دارو ميست متصل أمضة هاي فاست زيت أنا تفورت أن نوخي تساندرز هاي زيت فاست أنا تفورت ثم ماذا؟ أحسنت. هذا هو يمكنني التفضيل أحسنت يمكنني التفضيل أحسنت أحسنت نعم طيب ننضي إلى الذي بعده طيب سيري نتفضلي هذا هو نعم هذا هو النص كيف بدأت نخطبت أنا أنا ضمير منفصل لماذا قلنا ضمير منفصل؟ الله كل واحد يأتي بضمير واحد حتى يشارك الجميع للأسف لأني لم أكن على دروسك نعم. لماذا قلنا هو منفصل؟ من يستطيع أن يجيب؟ طيب لانه يأتي منفصلا عن الكلمة ثم ماذا؟ ولا يبقى متصلا بها بمعنى تستعملها في العبارة بمعنى أنه يمكن النطق به وحده يمكن النطق به وحده نعم. بخلاف الضمير المتصل طيب أحسن زرت حديقه الحيوان انا وبعض اصدقائي طيب الذي بعده الضمائر الاخرى راينا التاء في كلمه زرت ثم انا ثم ماذا نعم ام اي وي تفضل المتصل deconnie nit apporte uitspreken terwijl al المنفصل سو اس انا deconnie dus نعم رأينا ضمير متصل يعني ما في كلمة رأينا ضمير متصل ورأينا السبب السبب لأنه اتصل بالكلمة ولا يمكن النطق نطق به منفردا هاخد طيب قبله هل هناك ضمير آخر قبل رأينا هل هناك ضمير آخر طيب نمضي الآن إلى الضمير الضمير ja, dat is eigenlijk de les die we genomen hebben. Dat is één van de Al-Ma'arif. We hebben gezien al marifa een van de soorten van ma'arif dat is Damir. In het Nederlands kun je het uh, noemen als een verwijzing. Je verwijst naar een persoon of een plek of iets anders. Je verwijst naar iets wat eerder genoemd is. Fayeb, om me'auwais, is er... الأنظر درفوف سوري ريس فالن أنظر طيب ما هو؟ وعليكم السلام رحمة الله وبركاته أصدقائي نعم وأين الضمير هنا؟ وعليكم السلام رحمة الله وبركاته الياء الياء ضمير طيب من أي أنواع الضمير الياء هل هو منفصل أم متصل ضمير متصل أحسنت نعم. طيب بعده أين الضمائر الأخرى نعم سيري انتفضل زرت حديقة الحيوان أنا وبعض أصدقائي فرأينا فيها كثيرا من الناس فرأينا هذا أخذناه نعم هذا أخذناه الذي بعده رأينا ديب فخزين ديب فخزين ديب فخزين ديب فربوندنس أنت فورت رأينا رأى ديب فخزين طيب فهمت اجتمعوا اجتمعوا الواو نعم الواو منفصل ام متصل متصل احسنت طيب قبل هذا هل هناك ضمير اخر قبل الواو في كلمه اجتمعوا واو الجماعه هل هناك شيء اخر ضمير اخر قبل الواو في كلمه اجتمعوا خد كيفك يا مشين جست سيرين كنت كنت في طيب ام اوي تفض ام مرجان مرجانه ام مرجان تفض اللي فيها احسنت الهاء الهاء هنا ضمير متصل فراينا فيها وسترى فراينا فيها كثيرا من الناس قد اجتمعوا امام الاسد طيب يا اختي هل هذا ضمير متصل طيب ما بعده طيب كيف يمكن فيز نيو اون طيب امنا ويس هو ضمير منفصل احسنت وهو جاثم وهو جاثم هي goed dan gaan we verder dan gaan we verder زين له ضمائر متصله او منفصله في كان vision au début ام سوسن تفضل كانه نعم الهاء في كلمه كانه وهو ضمير متصل كانه الملك المتوج أحسنت طيب ما بعده زوست سيرين تفضل إليهم ينظر إليهم يعني كلمة هم الضمير في بعد كلمة إلى ياخوت إذا الضمير منفصل ضمير متصل فرأينا فيها لا ليس منفصل ليس منفصل لأن هنا في الحقيقة الضمير هو الهاء الضمير هو الهاء والميم هذا يدل على الجماعة فليس هو الضمير المنفصل المعروف هم الذي هو جمع هو وإنما هنا الضمير هو الهاء والميم يدل على الجماعة نعم إذن هو متصل طيب نمضي إلى الذي بعده أم مرجانة تفضلي أم. طيب ينظر إليهم بعينه الهاء ضمير متصل نعم ياخد طيب هل هناك ضمير آخر بعد هذا أي فكرك طيب بجسر في وصلات سنبير طيب أم سوسن تفضل نعم. نعم نفسه ثم نفسه من يعرف قدر نفسه عند يعرف قدر نفسه الهاء Wanneer moet Muttasil Ahsend. Goed. Uh, wie wil voor mij deze tekst vertalen? Ik heb even een belangrijke vraagje. Alkumsalaatollah. Is dit een vervolg van... Nee, deze les is niet een vervolg van, van de les van afgelopen donderdag. Dat is een vervolg, Ja, een les die we... Dit is les nummer 55. Eh... Uh, ja, voor deze les zijn dus 54 lessen voorgegaan. Uh, op donderdag herhalen we eigenlijk deze lessen vanaf het begin. Nou, ik ga nu even iemand vragen om mij deze tekst te vertalen. Ja, vanaf les 1, dat is vorige dat is ieder donderdag. Aanstaande donderdag, insha'Allah, krijgen we les nummer 2. ZURTU HADIQAT AL HAYAWAAN ANA WA BAĀDU ASDIQA'I Wat betekent dat? Nee, tijdens de zomer, Inshallah gaan we stoppen. Maar wanneer we precies gaan stoppen, dat ga ik nader bepalen. De een ului ta'ala. wie was laatst aan de buurt? Tayyib, just een serie in het ZURTU HADIQAT AL HAYAWAAN ANA WA ASDIQA'I Ik bezocht de dierentuin. Met mijn vriendinnen. Dus heel goed. Wij, nee, uh, tijb, tot zover had ik het eigenlijk gevraagd. Maar goed, ik ga ook verder. Wij zagen veel mensen hadden zich verzameld voor de leeuw. Naam, fiha. We zagen daarin veel mensen, dat klopt, veel mensen die zich hadden verzameld voor de leeuw. Ja goed. Nou, Nu vraag ik even iemand anders om dat te vertalen, zodat er niet alleen maar één persoon aan het woord is. Wahuadjatimon gaan malikul moeten waj. Dus de om Syriën verdadelijk. Ga even niet. We gaan woord voor woord, als het moeilijk is, gaan we woord voor woord even. En hij is alsof hij de koning. Alsof dat hij de koning is. Uh, nou, Dus hij heeft zich opgesteld uh, als een gekroonde koning. Uh, Al-Malik, dat is dus koning. En Al-Mutawaj, dat betekent gekroonde. Uh, dat komt van het woord Ataj. En Ataj, dat is kroon. Nou, tayeb, ga even kijken naar de rest. Janvoro. إليهم بعينه نظر من يعرف قدر نفسه ينظر إليهم بعينه جاثم يعني ااا يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني van het woord mawara ilehim biayinihi om mezelfstandig verdeling. hij keek naar ze met zijn ogen uh, hij keek hij keek dat is verleden tijd en hier staat janvoro janvoro dat is dus mwara naam zendt hij kijkt hij kijkt naar hen biayinihi en dat is enkel fout lijn dat is dus oog en Ainani, dat zijn dus twee ogen. En hier staat dus biaini met zijn oog. Staat hier letterlijk. Nadara men yarifu, kadra nafsih. men yarifu, kadra nafsih. Dat je de serie in Tadali. Nadara men yarifu, kadra nafsih. Ja, moet ik het zeggen? Ik heb het net geprobeerd, het heeft gewoon gewerkt. Als ik op de, de link kopieer en op het adresbalk uh, plaats dan uh, krijg ik uh, de pagina, dat is moeilijk. Kopieer de link en plak, ja, nou, dat is hoe ik het gedaan heb. En dan enter, Tayyib. ilayhim nawara man Dat wil zeggen, ik weet niet of iemand dat wil uh, vertalen. Uh, Even kijken. Abdelhafiel. Abdel Abdelhafiel. Nee hoor, Als je klikt op de link dan krijg je toch het huiswerk. Dat is wat ik dacht. Toch... En hij keek wie zijn plaats kende. Hmm. Bijna. Ja. En hij keek. Ja, bij Aimi hier met zijn oog. Uh, op een manier. Op een manier. Ja, Navarren. Op een manier. Uh, van iemand die zijn status kent. Dat is de letterlijke vertaling hiervan. Zo, so, uh, ja, op een, op een arrogante manier kun je dan dat vertalen eigenlijk. Hè? Hij keek op een arrogante, zelfingenomen manier. Okay, dit is dus wat betreft het Tamarine el, el, el uh, Zijn er vragen over? Is het duidelijk of gaan we naar de volgende opgave? Je moet nog ikeraar vandaag doen, toch? Even kijken. Fina'ana'an. Hsend. De vraag zegt... وبين محل كل ضمير من الاعراب احسنت نعم متى الاعراب فان الكضمير ببالنا لاته في بدايه من الاول التاء فان الاول زرتو wie weet wat de arabis van zorto van ta we hebben gezien dat het damir muttasil het fi fa'il. Heel goed. Dus het is fa'il, en het is mebni op het zur, tu. Heel goed. de volgende. Ana. nee. Als je kijkt, Zortu tu, hadiqat al-hayawan. Wie is degene die de handeling heeft verricht? Dat is dus die ta', Ana. Die verwijst naar ik. Zortu. En het fa'il in deze zin is dus niet genoemd bij name Maar er is een bamir. En dat is die ta Dat is dus de fa'il in dit geval. Zortu. Ja, heel goed. Tayyib, Anna. maar indena. Even kijken wat daar staat. Zortu, vi al naam, dat mielisukol. Dit is al epidamir, je moet dat is eigenlijk al uitgelegd wat het Damir al-Mutasil is. Dat hebben we vorige keer gehad. We zijn nu de opgaven aan het behandelen die horen bij het hoofdstuk Adamir al-Mutasil. En wat precies Adamir al-Mutasil is, dat hebben we vorige week maandag gehad. Even kijken, Sirim. Anna, ma' Arabu anna. Ma' Arabu anna zultu hadiqat al Hayawan Anna wa baadu azdika'i. Voor mensen die de lessen hebben gemist, die zijn inderdaad opgenomen en de lessen zijn opgenomen en op de site geplaatst. Bamir Mutakalim, هذا lees Arab. Huwa Dameer Munfasil. Laken ma'amahalu hu Arab. Abu Khadija. أو أن أقول أبا خديجة ما إعراب أنا من يعرف؟ هيرزخز آه... أخلك بين محله من الإعراب يعني هل هو في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر؟ يوسف نيت بريسيت زخظاتيس في محل رفع في محل نصب أو في محل جر ما شاء الله نعم توكيد توكيد لأنه يعني يؤكد أن الذي زاره هو أنا زرت يكفي أنه يدل على أن الزائر هو أنا، لكن للتأكيد زيدت كلمة أنا. إذن هو في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. يعني ما محل من الإعراب في محل ماذا؟ أبا خديجة. إكشي خاندفورد. مش خان أم مرجاندا. وفي سايك درك بايزخ متسخرين. ضمير مفصل مبني على السكون في محل رفع. هنا في محل رفع. في محل رفع. طاتس فتكبوا غورة في محل رفع. طيب نمضي إلى الضمير الذي بعده وهو الياء في كلمة أصدقائي. الياء في, مك... في كلمة أصدقائي. ما محل هذا الضمير من الإعراب؟ من يعرف؟ إس برودر أبا خد أبو خديجة متقصف نيت. ثني أنزيخ de broeders en zusters om geen antwoorden te geven zoals als طيب هل تعرفوا محل الضمير المتصل الياء من الاعراب في كلمة أصدقائي Wat de plaats van de arab van de damir muttasil al الله أعلم طيب مش خين سوسن تفضل في محل جر أحسن في محل جر. heel Weet je misschien waarom? Waarom is het in Mehalijjar? Mudaaf ilay. Heel goed. En hoe? Modaf ilay. Oké, Faraayna na al-muttasila bij kalimat Faraayna. Maa mehalluha in al-Iqraab. Broeder Abu Khadija, je hebt nog steeds je hand omhoog. Wil je wat zeggen of wil je wat vragen? even kijken. Zuster Sirin, tfaddal. Na. fa'il, naam. Fa'il, ahsend. Wat is de mahal van de ijraab? Wat is de mahal van de ijraab? Aba Khadija Al-al-mahal van de raf'in Heel goed In de mahal van de raf'in Heel goed Namdiela al-ladhi ba'dahu Fii-ha Al-ha Waar wij bezig zijn Wij zijn bezig op platzijde 83 En iemand heeft net de link geplaatst Misschien dat iemand weer het even plaatst Zodat men weet هذا هو هذا هو لينك من بوك النحو الواضح ديل 2 نعم فراينا فيها الهاء ما محل الهاء يعني الضمير المتصل من الاعراب في كلمه فيها في زين ديفونسون ديت لا سيرين ايش هو قايلت تفضلي في محل جر جر ماذا في محل جر ماذا اسم مجرور احسنت اسم مجرور هي نعم اسم مجرور في محل جر اسم مجرور كثيرا من الناس قد اجتمعوا الواو واو الجماعة واو الجماعة الآن يصدق إعراب دير فان ايفزين ام مرجانة تفضلي ما محله هو من الإعراب قلنا في محل رفع فاعل احسنت جيش في خانفة سنو دور هين وهو جاثم هو ما محله من الإعراب هو ايفزين سيرين تفضلي هو ما محله من الاعراب هل هو في محل رفع نصب أم جر في محل رفع لا ليس فاعل ليس فاعل لأن الفاعل لا بد أن يأتي بعد الفعل الفاعل لا بد أن يأتي بعد الفعل طيب مبتدا نعم هو جاثم نعم والذي يهمنا هنا أنه في محل رفع في محل رفع طيب ننظي إلى الذي بعده كأنه الهاء هنا الهاء في كأنه أم مرجان تفضلي كون الذنية ذخة ذات ذا هو اسم معطوف نعم معطوف فنظيخ دي الواو العطف فنظيخ واو العطف فرأينا فيها كثيرا من الناس قد اجتمعوا أمام الأسد مالتس نيت معطوف بالأسد نيت معطوف بالأسد ما معطوف بالجملة معطوف وبن هيله زين طيب اذا هو في محل رفع الآن نحن مع كلمة كأنه الها في كلمة كأنه هذا الضمير ما محله من الإعراب هل هو في محل رفع نصب أم جزم أم جر طيب برودر سيفن زيفن تفضل كانه هو اسم كان ماشي هو الهاء اسم كان في محل نصب نعم الهاء ليس هو وانما الهاء الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب في محل نصب لانه اسم كان ياخذ احسنت كانه الملك المتوج ينظر اليهم طيب الهاء في كلمة إليهم ما محلها من الإعراض مبني في محل ماذا عليهم برودر عبد الحفيظ تفضل في محل جر اسم مجرور يأخذ لأنه جاء بعد حرف جر إلى يأخذ ينظر إليهم بعينه الياء الهاء في كلمة بعينه ما محلها من الإعراب إذا كنت تبدأ عن جسد السيرين تفضلي بعينه مضاف إلى إذن في محل جر أحسنت في محل جر مضاف إليه يأخذ نظر من يعرف قدر نفسه الهاء في كلمة نفسه أصلاح ما محلها من الإعراب أما سوسنت تفضلي في محل جر مضاف إليه كذلك يأخذ طيب dat was het. Voor wat betreft deze oefening denk ik. Zijn er vragen over? Opmerkingen of toevoegingen? Dat was duidelijk alhamdulillah. Dus geen op- of aanmerkingen. Tayyib, ik ben namd aan. Nee, uh, ja. dit, dit zal lang duren als we zo'n hele samenvatting gaan lezen. En we proberen zo snel mogelijk maar klaar te zijn. Vooral vandaag, er is heel veel huiswerk, er zijn heel veel opgaven. Dan zal dat heel lang duren en uh, ik wil eigenlijk niet het lam maken voor de broeders en zusters. En uh, altijd als iemand een samenvatting wil maken van welke les dan ook, dat kan. En dan uh, kan het naar mij uh, opgestuurd worden. Uh, dan zal ik het op de site plaatsen bij Inuletale. Er zijn sommigen die de aantekeningen maken, sommigen die woordenlijsten maken. En iedereen die een bijdrage kan leveren voor de site, die is welkom. En om de Inshallah als er geen vragen meer zijn, dan ga ik naar opgave 2. Het temrin. Het temrin. Ja, koel eens zo. Het temrin. Het temrin. Het temrin. وجمع الذكور وجمع الاناث وهي هل احضرت كتبك هذه هي الجمله هل احضرت كتبكي ولكن ماذا يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه الذكور يمكنه ان en daarna, Jemma al inaf meervoud, vrouwelijk. Laten we beginnen met Al-Mu'ennafah. ahdarta kutubek. Is dat eigenlijk de, de oorspronkelijke zin. hel ahdarta darte En nu moet je het omzetten naar Al-Mu'ennafah. Wie begint? Hij heeft 1, 2, 3, 4, wat 5, 6, 7, 7, 8, Heel Goed. Goed. is dus omgezet naar Al-Mo'anet al المؤennethet enkel fout, vrouwelijk dus, heel achvart kutubaka, wil zeggen heb je je boeken meegenomen, en dan heb je het tegen een jongen of een man en als je zegt heel achvartie kutubaki dan heb je het tegen een meisje of een vrouw, heb je jouw boeken meegenomen, waalikumsalam alaikum wa barakatu ila we wil het omzetten naar tweevoud? Al-Muthanna. Uh, even zien. Broeder 77, Wat dan. Uh, moet het Muqatab zijn? Ja. Aangezien de oorspronkelijke zin Muqatab is, dan blijft het ook Muqatab. Naam, Marjana. Hel uh, Ahdartuma kutubakuma. Heel goed. Hel Ahdartuma كتبكما سنت برودر سبع سبع سبع الآن جمع الذكور جمع الذكور ميرفوت ملك في الزين برودر عبد الحفيظ تفضل هل أحضرت كتبك ام نار جمع الذكور. هل أحضرت لك برودر عبد الحفيظ يزيغت هل أحضرتم Kutu bekum. Heel goed. Zend. Lebens. Geen probleem in alle talen. Geen probleem. Tayib, -yep. we gaan nu naar de laatste. El gemma, gemma al-inef. -e Meer fout, vrouwelijk. Umma oeis. Tvaddali. Hel ahdartunne kutu bekunne. Zend. Zo is het. Nou, dit was opgraaf 2. Zijn er vragen over? Tvaddali. Waarom is het niet? Hel ahdartunne kutu bekum. أحضرتو مثل واو بدو بالدورية أحضرتو ني وأن هذا هو الماضي وأن هذا يملك مع صرف الماضي يقول بفور بلد فعلا أنا فعلتو. فعلت فعلتي. فعلت فعلت فعلت فعلت هذا هو أنك الفاظ وإذا كنت أخذنا مير فاظ فعلنا نحن فعلنا انتما فعل عفوا أنتم فعلتم أنتن فعلتن دوش يخبرك فعلتم التاء التا تطيس ضمير متصل فاعل في محل رفع فاعل عند الميم دي افتماكمة الجماعة ميم الدل على الجماعة مار يخبرك دوش نت الجماعه الجماعة الجماعه الجماعة يخبرك المضارع of in een amr. Ik falo. Nog andere vragen of opmerkingen? Ik zie handen omhoog. Gaat het over vragen of opmerkingen? Sirin. Dan is het beter om de hand, naar beneden te doen. Pas als er wat gevraagd wordt. Barakallahu fik Jazakallah. Al-tamrin, het is hetzelfde. Je kunt het suhaal. الاتيه الى جمل ماضيه يعني في الماضي واذكر نوع الضمير الذي تشتمل عليه كل جمله وبين موقعه من الاعراب wat moet hier gedaan worden je moet de zinnen omzetten naar verleden tijd ila في madawiya betekent madi verleden tijd واذكر نوع الضمير. ده مش زيها. What for ضمير تيس. مم... متصل أو منفصل الذي تشمل عليه كل جملة وبيين موقعه من الأعراب. ده مش هيا. فرت على what فت... the situations. وابتعدت الأعراب ضمير. نبدأ بكلم الأولى. أنا أكرم الضيف. أنا أكرم الضيف. Wil ik dat jullie de zin vertalen en daarna omzetten naar verleden tijd. dan broeder 77, van Ik Anna akram ukrimu ad-daif. Ana ukrimu ad-daif. Dat betekent ik eer de gast. Ja goed, dus ik ben gastvrij tegenover mijn gast. Ahsend, Tayyip Omzetten naar al-Mahdi. Ana akramtu ad-daifah. Ahsend, Tayyip. Hier zit een damier. Waar is deze damier? Vertel welk woord in deze zin is dat damier. Anna akram tot daif Dat is ana achsend. Damier mutassil. Munfassil zeg je. Heel goed. Nou, de eerste is Ana Anna, damier mutassil. Heel goed. En daarna zeg je Anna Akram al-Daif. Zijn er nog meer damair in deze zin? Ja, en dat is akramtu. أحسنت طيب لا في محل ماذا دتفيده إسم ضمير متصل ما محله من الإعراب مبتدا مرفوع نعم، بيتر أت اسم متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا يزختني ت اسم مرفوع فانت مبني هاي هاي زلف يسميت مبني لش يزخت ت مبني على الرفع في عفوا على السكون في محل رفع مبتدا هو منفصل نعم بلودر زيخت اوك منفصل هيخوت انضان نو خان فنار اكرمت مرتاء نعم ضمير متصل طيب التاء قلنا ضمير متصل وما محله من الاعراب اكرمت اكرمت طيب من يساعده تاء Akram toe. Bezien, Zuster We zien dat je zuster Siri in Akram to. Mabni aladdam, Heel goed. Is het duidelijk, broeder Sebastian? Beetje. Uh, kijk, Akram toe wil letterlijk zeggen. Dus ik eer of ik ben gastvrij. Uh, en dat is in al Mahdi. Degene die de handeling verricht, dat is ik. En in dit geval is de damier hier duidelijk te zien. Dat is die ta en. In de volgende les zullen we zien dat er andere dameer zijn die niet te zien zijn. Dus hier is het de ta wat fa'il is. We gaan niet alle zinnen maken. We gaan alleen de eerste helft doen. De tweede de tweede jummla. We gaan Ila al We gaan even kijken wie aan de beurt is Zuster Ummah Marjana, We Wij spelen met de bal, Ahzend We lagen bij al Heel goed, nu gaan we de eruit halen We beginnen met de eerste Wat is de Damir? Wat zijn de damaïr die we hier kunnen vinden? We zijn Mottasil Monfasil, Ahzend Monfasil مبني على الضم في محل رفع مبتداً. خدت لعبنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هي خدت. ننزل الآن إلى الجملة الثالثة. أنت تعطفين عفوا أنت تنظفين الحجرة. أنت تنظفين الحجرة. طفل تسمع؟ طيب. Juiste cijfer Jij maakt de kamer schoon. nu omzetten naar Madi. Anti, net dafti. Al bilia. Is dat bilia? Nee. zonder liet. Anti, net Naam, zonder liet dus. Anti, net dafti. Ante, Heel goed. Anti, net dafti. Al dafti. Uh, al gurfete. ومحلها من الإعراب أنت ضمير منفصل مبني على الكسرة في محل رفع مبتدع. يا خود أحسن. طيب لا حاول ولا قوة لا. يا أولاد سكوتو. يا أولاد سكوتو. طيب بقى الآن الضمير الآخر ما هو؟ يا أولاد, يا أولاد سكوتو. يسر يسر يا طيب الضمير الثاني ضمير. متصل وهو ضمير في كلمة نظفت ضمير متصل مبني على الكسرة نعم نظفت في محل رفع فاعل يا خواتي نعم هي طيب الآن نمضي إلى الجمل الأخيرة الرابعة أو في هذا التمرين أنت تحسن السباحة أنت تحسن السباحة ما معنى هذا الكلام؟ ثم نحوله إلى الماضي. نحوله إلى الماضي. من يجب؟ يفزين. برودر سبعة سيف سبعة. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. يمكن خود زم. جاي كان خود زم. نعم. جاي كان تحسن كان نحوله الآن إلى الماضي نحول الجملة إلى الماضي فتصبح عمزة النار الماضي نغير طيب أنت أحسنت السباحة أخذ أنت أحسنت السباحة نخذ الضمائر دراتها عند إعراب فردون أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا الضمير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 Rafijn fa'il. Heel goed. Dus, Pamir moet mabni. zijn m'bني a la al fetch, fi Hierbij zijn we gekomen bij, aan het einde van opgave 3. En dan gaan we naar de volgende. Tenzij er vragen zijn, is het rafijn of rafi? Met of zonder tenuin? Vier mahalli rafijn fa'il. Je kan tanouin gebruiken. Of je kan zeggen. Fi me halli raf fa'il. Fi fa'il. Dus al fa'il moet dan. al voor lam krijgen. Walaikum salam. Tayyip. Zijn er vragen over deze oefening? Want we gaan niet alle zinnen maken. Als er geen vragen of merkje zijn, dan gaan we naar de volgende. Ik zie niks. Ik heb het begrepen. Tayyip. Alhamdulillah. Dan gaan we naar opgave 4. Nou, hij zegt. اجعل كل ضمير من ضمائر الرفع المتصلة فاعلا في جملة مفيدة. دوس نيو متشزلف زين ضمائر الرفع المتصلة، زودانغ داتت فاعل اس. اجعل كل ضمير من ضمائر الرفع المتصلة فاعلا في جملة مفيدة. في <the> <تصفيق> يموت معك. ضمائر الرفع المتصل المتصلة السؤال يقول اجعل كل ضمير من, من ضمائر الرفع المتصلة فاعلا في جملة مفيدة نعم هذه الضمائر المتصلة نجعلها في جمل مفيدة بحيث تكون فاعل إذن نستوفيها كلها من يبدأ؟ عندما نبدأ ان شاء الله يتضح الأمر أكلت To ha'ten. Ja, Heel goed. Dus hier hebben we te. Te, fi ekeltu. Hoadamir, Muttasil. Mebni ala ja, dam, via mehal, ala al-ra ala Adam, via mehalli. Rafain fail. Heel goed. Dat is dus een voorbeeld. Nu wil ik andere Dama'er gebruiken. Dus nu hebben we te gehad. Nu wil ik iets anders. Even kijken. أم سوسن تفضلي المدرسون خرجوا من المدرسة خرجوا من المدرسة إذن هو هنا الواو واو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل تتي سوكن خي فاضت حسنت تندرس سيرين تفضلي هي أحبت أستاها دستاء هيستاء هنا هيست ضمير في سدخين ضمير الفاعل ضمير مستتر وليس ضمير متصل لأن رأينا أن الضمائر المتصلة الخاصة بالرفع إنما هي التاء والالف ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة وياء المخاطبة عليكم السلام ومحمد ذي فدر برودر سيبن سيبن تختفضل ذهبن أكلتو خهط ذهبن خرجو خهط واو الجماعة راقصنا على أعمية عدد حليم حافظ سبحان الله برودر سيبن سيبن تختفضل خير الأمثلة ما كان كما أقول دائما خير الأمثلة ما كان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه أفضل شيء وثانيا يعني أمثلة لا تكونوا بهذا الشكل ظلمتم أنفسكم أحسنت ظلمتم أنفسكم دوس هنا التاء الدل على المخاطب كذلك ضمير مبني في محل رفع فاعل إياك نعبد وإياك نستعين أين الضمير هنا؟ أين الضمير في ظطس إذ عفوا برودر سيف سيف تخطب إذ ظلمتم أنفسكم en Je vraagt naar wat if is, wat de betekenis daarvan is, of if we waarneem aan op het moment dat, op het moment dat, en dat kan darf zijn, maar dat hebben we nog niet gehad. dat darf hebben we nog niet gehad. ik had even een voorbeeld. Iya wa het Kaf. الكاف لا الكاف هذا ليس ضمير كاف هنا لا محل له من الإعراب ويعني هنا في الحقيقة مختلف فيه لأنه هناك من يرى إياك هناك من يرى إياك كضمير يعني مستقل وهناك من يرى إيا إيا كضمير والكاف يعني حرف خطاب لا محل له من الإعراب لا محل له من الإعراب يعني كاف الخطاب ورأينا أن إياك وإياك وإياه وإياها إلى آخره هذه ضمائر خاصة بالنصب وليس بالرفع خاصة بالر... بالنصب وليس بالرفع فهي إذن مبنية في محل نصب وليس في محل رفع والسؤال هنا أن نأتي بجمل فيها الضمائر ضمائر الرفع نعبد هذه النون ليست ضميرا النون ليس ضمير وإنما هو نون حرف من حروف المضارعة حرف من حروف المضارعة والضمير هنا ليس ظاهرا وإنما مستترا وسنراه بعد قليل إن شاء الله تعالى درسنا الدرس درسنا الدرس يعني هذه نون النسوة احسنت نون النسوة كذلك ضمير من ضمائر الرفع يعني مبني في محل رفع فاعل إذن أخذنا نون النسوة أخذنا واو الجماعة أخذنا التاء المخاطب وأخذنا كذلك دعني أنظر أخذنا كذلك ذا المتكلم ها اكلت طيب من يمضي في امثله اخرى جوست ام سوسه تفضل تفضلي هنا الياء ضمير متصل ياء المخاطبه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل احسنت طيب ik denk dat het duidelijk is dan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 يقول السؤال كون جملتين بكلتيهما فعل متصل بياء المتكلم وبين موقعها من الإعراب تفايزين فعل المتصل وهو ياء المتكلم. اعرب دارفه اذا نكون جملتين بكلتيهما فعل متصل بياء المتكلم طيب من ياتي بجمله فيها فعل متصل بياء المتكلم طيب تفضل نسيت لا نسية. نسيت لا الياء هذه هي يعني اصليه في الفعل نسيا هنا متصله بالتاء وليس بالياء ياء المتكلم من يحاول من ياتي بفعله طيب طيب سوسن تفضل ارهقني او ارهقتني الدروس احسنت ارهقتني الدروس ايكارد مو فون ارهقتني الدروس هذه هي يعني هذا الياء هذه الياء طيب زوجة ام سوسن ما محل الياء هنا من الاعراب ما محل الياء من الاعراب يا المتكلم في محل نصب مفعول به أحسنت، في محل نصب مفعول به يا اخو انت as you see there is noon noon tussen het werkwoord is arhaqa arhaqti kunt mu maken en al dat is dan al maf'ul is en een, -ja, dat is mevrouw volbi. En daartussen, tussen Tilia -ja en Arhaka. En Arhakat komt een noon. Deze noon heet noen Alwikaya. Noon, al noon al Dat zullen we eens al een keer tegenkomen. Ik zal het even opschrijven. Je kan niet gelijk zeggen Arhaka Arhakati. Maar je moet die noon gebruiken. Noon al-Wikaya. Al betekent betekent letterlijk bescherming. Alouikaya betekent bescherming. عندئذ بسخر من يا رفوت ال ال الفعل الماضي بسخرت تي الكسر القيا من كسر الفعل الماضي بسخين إن شاء الله تعالىكم فدا تي خن طيب هذه جملة خافني آه جوستر سيرين أغراني الشيطان نعم تصرف ده أغراني الشيطانه <أه> هنا الياء كذلك يا المتكلم عندئذ أو <سأوق> في محل نصب مفعول به ولكن مرجانة تفضل ان كذلك نون الوقاية نعم نون الوقاية لأن الفعل هنا النوم أفادتني دروس النحو في تعليم اللغة العربية الذي أفادتني لك ان افضل من النوم الذي يقول لك ان افضل من Tenzij er vragen over zijn. Abu of Abba Khadija. Tfaddal? Heb je een andere zin? Wat is Damir Mon Fasil? Ja, daar ging een hele les over. Broeder Abba Khadija. Damir Mon Fasil, Dat is een Damir. Die je apart kunt. Uitspreken. Zoals huwa, hiya, antum. En dergelijke. En die is niet verbonden aan een woord. En je kunt dat in alle Ta'ala terugvinden in de voorgelissen als je naar de site gaat kun je de lessen downloaden en beluisteren 2 كوّن جملتين بكلتيهما فعل متصل بكاف المخاطب وبيّن موقعها من الإعراب hetzelfde als onderdeel 1 maar dan nu moet je geen عن الفعل metekellem المخاطب Naam, het is bijna tijd voor het gebed. We maken deze af en dan gaan we in ta'ala stoppen voor het gebed. Kaaf, el-mukhatab. Even zien, wie was andere dit aan. Toei, omma sausand, vaddal. Allahu khaira, ahsand. Jazakallahu khaira. Idan, kaf al kaf Al-kaaf, al-muttasila, bij kalimaat jaza, jazaaka. هي ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مفعول به هاخت طيب إما تنضرش أعد الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به الكاف جزاك طيب أبا خديجة هبيانزيم ذاروم ذاروم إست مفعول به فيكن كنانتو تخيفي Waarom is de kaaf mefa'ul bij Hij? Omdat daarvoor yeah. Allah is degene die beloont. Laam. Dus Allah Ta'ala is degene die de handeling verricht. Hij is l-fa'il. Allah is dus fa'il. Laf al verder. Dat is l-fa'il. Maar waarom is de kaaf bij En wie beloont Hij? Hij beloont Jou. Dus de, uh, de handeling wordt daarop verricht. Zoals zuster Ommes zou zegt. اه on وقع عليك الفعل الذي قام بالفعل هو الله سبحانه وتعالى والذي وقع عليه الفعل هو انت اذا فالكاف هنا مفعول به نعم degene die wordt beloond dat is dat ben jij en nu gaan we inshallah stoppen na سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فخان ان شاء الله تعالى ام 10:20 دقيقه فادر بارك الله فيكم واحسن اليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد هذا خان شاء الله تعالى التمرين الخامس نمضي الى القسم الثالث الذي يقول كون جملتين بك بكلتيهما فعل متصل بهاء الغائب وبين موقعها من الاعراض يعني كما سبق بالنسبه لياء المتكلم وكاف المخاطب الان يكون الفعل متصلا بهاء الغائب طيب من ياتي بهذه dus we maken het huiswerk af en daarna gaan we het hebben over hoofdstuk 39 d. Abdamir en mustatir en dan stoppen we bij in die Men yujib. Ha, al-gaib. Alhamdulillahu fi kitabe. Afsent. fi fi de ha, بفعل عظمى ضمير متصل مبني في محل نصب في محل نصب مفعول به كما رأينا في الجملة الماضية هل نعم؟ إمط أنظر أنظر طيب سيرين تفضلي الرجاء من الأخوة أن يحترموا يعني قواعد الغرفة ليس يعني هل هو حرام أم ليس بحرام وإنما يعني المقيمون على الغرفة يودون أن لا تنشر هذه الأمور بارك الله فيكم يعني نحترم قوانين الغرفة بارك الله فيكم نحترم قوانين الغرفة هذا هو المقصود عذبها الله في نار جهنم نعم عذبها النا الله في نار جهنم إذن هنا الهاء كذلك اتصلت بالفعل فعل الماضي فهي ضمير متصل ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به الله طيب عذبها. عذبها يعني ضمير الهاء هنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به هيفت ايب انت أفخم الفذر لا أفهم عظمه كذلك الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به عظم الله إياه نعم طيب إذا إذا لم تكن هناك جمل أخرى نمضي إلى القسم الرابع يقول كون جملتين بكلتيهما فعل متصل بهاء الغائبة نعم هيريس أخلك أن تخطب خيف وبين موقعها من الإعراب عذبها الله في الزند عذبها الله في نار جهنم اذا هنا ها الغائبه وفي عظمه ها الغائب يعني مذكر زادها الله علما نافعا نعم نعم رزقها الله رزقا حلالا هنا هاء الغائبه ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به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 dus je gaat nu na gebruiken als damier in een zin zodanig dat na in de eerste mebni vimahalli rafhain is, in de tweede mebni vimahalli nasbin en in de derde mebni vimahalli jar. Dus met één damier ga je drie zinnen maken. Amen. يبدا يلا ابا خديجه تفضل ابا خديجه في لي انطورت خيفا اكسينو خين انطورت طيب ام مرجان تفضلي ام مرجانه حافظ حفظنا حافظنا القران والمتون العلميه احسنت اذا حفظنا هنا ما مبني في محل رفع فاعل هيخوت طيب ان اندر زين مبني على النصب عفواً مبني في محل نصب مبني في محل نصب لأنها في هذه الجملة مبنية في محل رفع أم ما مرجانا كير تفضل اوف ايمان تدرس اس ايمان تفضل ادرس وحفظناه نفس الشيء هنا نا مبني في محل رفع فاعل نوخ تيتس خير إن شاء الله طيب. خير المعلم دربنا بالعصا. احسنت المعلم دربنا بالعصا. اذا هنا دربنا ما هنا مبني في محل نصب مفعول به هل خط برودر السبعة لان الفاعل هو, هو يعني تقديره هو وعليكم السلام و سلام طيب الان مبني في محل جر. من أندرزين سودان أخذت ناء مبني يس. في محل جر. أم سوسان تفضل. ما أين ما أين في محل نصب النه. تفضل. نعم في محل نصب. تفضل. كتبنا ااا إذا زين. دليرة اشخريف أونس. ك كتبنا كتبنا المدرس. هيشغيف أونس. ده مويش زي خيم. بس في كتبنا مويش زي كتبنا Katabana al mudaris nou. maar Katabana al mudaris je kan het ook zeggen, katabana, maar dan betekent dat hij, zich zeg maar, de naam heeft opgeschreven. Dat kan. Ketabena heeft ons opgeschreven. Maar Katabana betekent hij heeft uh, naar ons berichten gestuurd. Of uh, geschreven. Nou, dat is het verschil. Dat is inderdaad, vimahallinasbin. Het is vimahallinasbin. Mashi ketabna, Katabana, of كتبنا زي التشيل. ده يستفعل اسم مبني على السكون. أصي مبني, أصي مبني في محل رفع نص. لسه بفوبه زخ زخف. كتبنا ويشخيفن. ويزلف شخيفن. مار كتبنا مبني على الفتح. كتب. انظاكم تل مفعول به. ترى اختران تقيسنا نعم. طيب الآن في محل جر. هي كومت متنزين. فاربينا مبنيس. Ik zie geen antwoord, dan is het beter om de hand omlaag te doen, fik. Dan weet ik zeg maar wie aan de beurt is. Broeder Wat Jaa a Heel goed. Ja de Dus hune na mebni fi mehalli. Maak het af, broeders van Ispaël. Nah, Fimehali. Nebni. Fimehali. Jar. Jarin. Ja. Tayib, broeders of Fimehali, Jarin. Ism. Wat ism? Wat is de arab? Wat is de arab van? na in dit geval. Ismajro. Goed kijken. Ila beitina. Ik heb het over na. Damir. Niet beiti. Het gaat om de Damir die verbonden is aan beit. Wat is de arab daarvan? مبني في محل جر مضاف اليه نعم مضاف اليه نت اسم مجرور نت اسم مجرور بيتي اسم مجرور الى بيتي بيتي اسم مجرور بالكسره الظاهره على اخره وهو مضاف نا ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور اه عفوا مضاف اليه مبني على السكون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 dus nu moet je een zin maken waarbij kef al mukhatab verbonden is aan een ism en een andere waarbij die verbonden is aan een al harf al-Jar. En dan moet je de Arab doen. Het gaat om Kef al mukhatab Wie doet deze? Taif zien zin Sirin, Tfaddaal. Barakallahu fikum, dus de hand omhoog alleen als jullie antwoord willen geven. Barakallahu fikum, de hand omhoog alleen als antwoord gegeven als iemand een antwoord wil geven. Nou, goed. Antwoord geven, is allemaal. Wat is de zin die we vragen hier? Is hier En als je antwoord hebt gegeven, dan graag. Dus hand omlaag. Hafidahu Allah. Allah. Kijk, hier hebben we gezegd. Hier staat. De fiha kaf al-muqatib muttasil bi ism wa muttasil bij harf. Goed. Hier is kaf. Muttasil bij هل هي متصلة باسم أم متصلة بحرف بفعل إذن عليك أن تأتي بجملة أخرى, بجملة أخرى. لابد أن تكون متصلة باسم طيب تفضل ذهبت إلى بيتك لزيارةك أحسن ذهبت بيتك هنا الكاف متصلة بالاسم الذي هو البيت نعم. Ja, goed. En nu een andere zin waarbij, kijk, zuster Sirin, ik heb nog geen vraag gesteld en uw hand is omhoog. Misschien naar je huis om je te bezoeken. Heel goed, nou. En een طيب اتفضل لي زيستر تفضل حسابك عند الله فحاسب الله فحساب الله عسير نعم حسابك عند الله فحساب الله عسير طيب اين الكاف هنا الكاف هنا الكاف متصل باسم حسابك حساب اسم والآن المطلوب ان يكون متصلا بحرف بحرف جر طيب زيستر ام مرجان تفضلي بحرف جر عليك بالصبر فان الصبر ضياء جيد دي هنا عليك على حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور احسنت جيد طيب gaan نونا nu naar onderdeel 3 3 ثلاث جمل تكون في أولاها هاء الغائب متصلة عفوا متصلة لعل وفي الثانية كاف المخاطب متصلة أو متصلة بإن وفي الثالثة ياء المتكلم متصلة بليت وبين موقع هذه الضمائر من الإعرائي فهذا we moeten zinnen maken. De eerste zin, dus drie zinnen. De eerste moet daar he al-Gha'ib in voorkomen. Die verbonden is aan La Allah. Ta'ib. Laten we daarmee beginnen. Al-Ga'ib Muttasilla Bila Allah. Wat arifuna nahiya la Allah. Wa'ikum salahu Allahakat. Ta'ib Zuster Sirin, Tadal. La Allahu Yenjahu. Naam. La Allahu Yenjahu. طيب ما محل الهاء هنا من الإعراب لعل هنا هي للترجي تفيد الترجي طيب ولكن ما ما محل الهاء من الإعراب يعني الضمير ضمير المتصل الهاء في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل طيب إيس إدرين تميينش طيب أم مرجان تفضل في محل نصب اسم, اسم لعله هو اسم لعله نعم لان لعل من اخوات ان تنصب ان المبتدا فيصير اسمها وترفع الخبر فيصير خبرها نعم أحسن طيب ان ني اندر بحيث يكون الكاف المخاطب متصله بان كاف المخاطب متصلة بإنه. نعم لا بأس لا بأس. طيب. أم مرجان فضلي. إنك طالب مجتهد طيب. ما محل الكاف هنا من الإعراض؟ الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إنه. في محل نصب اسم إنه. أحسنت. يا أخوة. طيب. الآن الأخير الجملة الأخيرة وفي الثالثة ياء المتكلم متصلة بليتة تصلا بليتة أمة الساوسنة تفضل يا ليتني لم أشرك بربي أحدا نعم ليتني لم أشرك بربي أحدا هنا يا المتكلم اتصلت بليتة هناك نوعنا كير في النون الفرسان كومة نون, نون الوقاية إنك طالب مجتهد أليس كذلك لما مجتهد نعم لطالب نعم مجتهد ليس مجتهدا إنك طالب مجتهد نعم طيب يا أخوة دس هنا لياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمي ليتة يا أخوة عبارتها غير مفيدة وغير صحيحة حسب اللغة العربية يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هذه جملة خاطئة من حيث المعنى نعم ولكن أمور سواسية بارته غير صنع اللغوي غير صحيح مع غير موهل لماذا غير صحيح لماذا ليس بصحيح لماذا لا تقالها كذا يعني لغة يا ليتني لم أشرك بربي شيئا لم أشرك بربي أحدا لماذا لا يجوز أن نقول أحدا لا أدري لكنها غريبة هنا يعني ربما هذا القائل الذي يقول هذا الكلام يعني ليتني هي للتمني والتمني للبعيد يعني الشيء الذي لا يحصل عادة ليت للتمني وهذا الكلام يقال مثلا من طرف مشرك يوم القيامة يقول المشرك يا ليتني لم أشرك بربي أحدا يعني هذا المشرك ربما أشرك مع الله تعالى ليس شيئا وانما انسانا, إنساناً. فحينئذ يصح ان نقول احدا يصح ان نقول نعم الحمد لله الان ان شاء الله تعالى اذا لم يكن هناك سؤال نمضي الى التمرين السابع تمرين السابع كم كلمه وما نوع كل كلمه في كل جمله من الجمل الثلاث الاتيه Hoeveel woorden zitten in de volgende zinnen? Laten we beginnen met de eerste. Akramtuka. Uh, Akramtuka. Hoeveel zinnen zitten in deze zin? Of uh, hoeveel woorden zitten in deze zin? Akramtuka. Eerst even uh, de woorden tellen. jaren. <coughs> nou, horen jullie mij of niet? Want uh, volgens mij is het geblokkeerd. Dat is geblokkeerd. Nee. Oké, okay. dus het is wel goed. Nou, hoeveel zussen? Vandaag ik denk drie. Akramtuka. Nou, en dat zijn, welke zijn dat? Uh, nou, ik zal in alle talen taala zo snel mogelijk uh, doorheen uh, lopen. <coughs> Akrama, dat is één. Akram. Ta, akramtu, ahsan, ta, en elke. Heel goed, dat zijn de drie woorden. Er zit een fi'al in. En twee, Damaer. Allebei moet Heel goed, nou, er wordt niet gevraagd naar Arab. dus gaan we gewoon verder. Allamuna. علمونا طيب سيرين تفضلي كرمت وكب تكنت اك ابيا وخيرت او في كا بيا اك بس خاصت فريته خنوفرياهو دري علما ان الواو الجماعة انا ان نعم احسنت طيب هذبتني هذبتني هو في الظوردة دري تدري من يعرف هذبتني يهبت مي منير خليير Broeder 77, wat dan? Drie. Drie. En, dus het hebben en ta en lië. Nou, uh, niet. Nou, je hebt dus de noen en lië bij elkaar gedaan. Die noen mag je als woord beschouwen, maar dat hoeft eigenlijk niet. Dus in totaal heb je eigenlijk hier vier woorden. En dat is het weben en te en en al die noen is, ja kun je ook als woord beschouwen, al naam, al Het is in ieder geval een harf, het is een harf, en een harf is ook een woord. Het is vier, naar mijn mening, het is vier denk ik, waallahu ta'ala a'lam. We gaan insha'Allah ta'ala verder, de volgende, damair je moet even hier, ja heel goed, je moet hier dus dama'ir laten zien in deze zin en dan moet je de Arab daarvan ook aangeven. Sa'al naki fa'ajibina, sa'el naki fa'ajibina. Oké, wie begint met de eerste? Oma Marjan, Fadalik. Na Damir muttasil mabni ala ssukun vimahalli raf'in fa'il, heel goed. سأ... يعني سألنا فذر بعد ذلك بعد ذلك الكاف ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به يخرج. هذا زين في طيب فَأَجِي بِنَا فَأَجِي في فأجيبين... أفكارك أه... مبني على الكسرة The East is مبني على السكون نعم The East على السكون And the tweede is mabning على, الك... على, ال... على الكسرة سألنا كي سبق لسان What do you السكون to yeah. نا is مبني على السكون في محل رفع فاعل That's correct I'm going to be the على الكسرة نعم الله فيكم طيب the فأجيبينا فأجيبينا. <سؤال> فيدوت دايزا أي فكرة طيب سيرين تفضل. هالدوس د اللي يا أجيبي. ده سيا المخاطبة يا المتكلم المخاطبة أجيبي نعم <سؤال> أجيبي طيب يا المخاطبة مبني على الكسرة ليس على الكسرة أجيبي مبني على السكون يعني ليست هي إيه وإنما أجيبي إذن مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل هل خط انظر الضمائر نا نعم إعراب ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به هل طيب نعم فزين كلارمت التمرين ثمانية التمرين التاسع دوس وبخاف أخط ديسلاف أوفر نفخان نار التمرين في الإعراب نموذج لليس إيرس ديفا أتفور بيلت هاي زيخت لابست معطفي أخات دار دائع راب فوردون لابس فعل ماض مبني على السكون والتاء ثاعل مبني على الضم في محل رفع معطفي معطف مفعول به منصوب بفتحة مقدرة مقدرة قبل الياء قبل الياء والياء ضمير مضاف إليه مبني على السكون في محل جر في محل جر إنه مضاف إليه فهذا من أي درخزين فببتريفت مقدر ضات الحركات دش الفتحة ان الضمة ان الكسرة مقدر ايس بطي زين ان الضمة ان الكسرة Mukadara op een En hier hebben we een ander geval waarbij Al-Haraka, dus in dit geval Al Fatha is, maar niet op een of op een of op een Alif. Zoals we eerder gezien bij al ism al-Muhatel of Al-Fjaal al-Muatel al-Achir. Maar hier hebben we omdat Al-Lie achter Al-Fjaal komt, of achter el. El isem komt, verbonden is aan een isem, uh, moet dilfe een kasra krijgen, meatafi, vanwege ja. En daarom zeggen we, bij hatin, het is mevrouw bihi, maar dilfe is niet duidelijk te zien op el fe, de, de laatste letter van el ism, in dit geval fe, maar die is muqaddara, muqaddara, alema kabilele ya. Dus hetgeen wat voor al-ja is, daarop is dilfetha muqaddara. Op deze manier doen we dus al-i'rab. Tweede voorbeeld. Nee, nu ga je zelf al-i'rab doen. Hij zegt, i'rab il-jumala al-aatiya. dat is jas. Dat is jas. Dus labistu meatafi. Ik heb mijn jas aangetrokken. الجمله إعراب ياعراب مدون داتس ربوا اولادكم على الفضيله وفيكم بارك الله تعالى ربوا اولادكم على الفضيله فيل فور مي دون فور ديزي طيب سيري فضل رب فعل امر مبني على مبني على ماذا على السكون مبني على السكون إما تنظر أم مرجانة تفضلي حذف النون نعم مبني على حذف النون هي في الأصل ربونا يعني النون ذيخها ربو ذي نون ذيخها ذيخها دي البناء مبني على السكون ليس مبني على السكون وإنما مبني على حذف النون ربونا إذا كانت أورسpronkelijk عند النون السبعة هاد طيب <تصفيق> فذكر مدة إعراب كايك الأصل إس يربونا. فعل في الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه نعم يهبت يربون بالفعل مضارع يربون إن أشي آه الجزم بالفورزت نزخيب فوض لم يربو لم يربو دش يربو إس فعل مضارع مجزون بحذف يعني علامه جزمه حذف النون حذف النون فكذلك في الامر يبنى على حذف النون فعل امر مبني على حذف النون نعم قلت الله يبنى على حذف النون طيب واو ضمير متصل مبني على الضمه في محل رفع فاعل نعم فذر أولادكم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهره على آخره اولاد إن دان متنخفة كومة إليس الضمير أخطر إليس الضمير هير أخطر أولادا إن دان كومتر ضمير ضمير متصل مبني على الضم في محل نعم في محل ماذا جر جر ماذا نعم جر للخد جر ماذا لا أدري طيب من يعرف من يعرف جر ماذا ام مرجانة تفضلي مضاف اليه نعم احسنت اولادكم مضاف اليه والميم تدل على الجماعه يعني لا محل لها من الاعراب فذر رب أولادكم اذا على على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب نعم الفضيله اسم مجرور علامه جره الكسر الظائره على اخره يا اخوت طيب we gaan nu جلسنا لنستريح طيب جلسنا لنستريح أم سوسن تفضل جلس فعل المراضي مبني على الفتح مبني على الفتح جلسنا جلسنا إيست مبني على الفتح على السكون حسن نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل هاخد طيب لنستريح لام للتعليل مبني على الكسر لام حلل من الأعراب نستريح ليس يستريح وإنما نستريح فعل مضارع منصوب بأن مضبرة وجو... جوازاً بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره يا سوئس داع راب يكاوب دا تدعج لكيز نخاضنا على فوقن أمرنا المعلم بالجلوس نستريح. نعم. نستريح نعم نستريح طيب دار دا دار دا زين, دا زين. اكمدني ولا طيب خير إن شاء الله فوقن دا إن شاء الله تعال في خطف هذا من الداردة أمس أمس تفضل أمر أمر أمرنا أمر فعل أمر فعل ماض مبني على الفتح نعم ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به يا خود المعلم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره بالجلوس جار ومجرور يا خود Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de opgave. Uh, inshallah is alles duidelijk. En uit jullie antwoorden blijkt dus dat het wel zo is. Dat jullie, alhamdulillah, goed hebben begrepen. Uh, altijd als er vragen zijn, opmerkingen en dergelijke. Die zijn altijd welkom. Barakallahu fi al jamia wa En uh, dan gaan we, inshallah ta'ala, verder met hoofdstuk 39D.